الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه رح الله تعالى وسلم على صلى الله عليه وسلم من بطل ما يكون ا ل ش ا ر ا ت من مات هذه ا ل ح ل ق ة من ص م ي مدينه و ه ي ج ز ء من ع ا د ا ت ن ا و تفانينا التي ت ر ا ي ن ا و ن ش أ ن ا و ت ر ا ع ن ا ع ل ي ه ا ه ي ج ز ء من م م م ن ه و ن ت ن ا ا ل ا ج ت م ا ع ي ج و ن ت ن ت ن ت ي ت ي نتيجه و ن ط ي ج و ن ي ج و إ ل ى ا ل س م ت و ن ت ي و ن ت ي والى شحن والى تقويم والى دفع نحو الافضل و ا ل ا ه ن ت ترى الناس من ح ر ل ك يكتفون وترى الكثير من الناس في ح ي ا ت ه م يتفوقون ما هو どこに行くかというと。 ل ولبيوتهم م سخفاً من عليها أ ب و ا ب ا ً وسرور عليها ي ل ت ب و ن وزقوفا لما متاع ا ل ح ا ه تتفق عليهم すんの思い出はい出はすんの思い ف ا س أ غ ل ا ل ل ه المبالغه ب ا ل م س ل م ي ن د م ش ب ي وإني ل اسمهم بالغيب نفسه ي ص ي ب أ ر ض م ن ي بلاد المسلمين أ ف ض ل بلادك ويكفي هذا وعند العامه ن ع وعند ي ز العامه ا م م س ل ي ن and we'll see you next week.